صحيح قال رد على الدكتور سعيد رسلان قلت ما ردوا على مين مين اللي يرد على الدكتور سعيد رسلان قال اللي رد على الدكتور سعيد رسلان الدكتور محمد سعيد رسلان زاهي وإيمان وعلامة وورع لا بالعكس ده انا بفكر باذن الله ان انا ازوره قريبا واتدرس معاه كثيرا في علوم الحديث بالعكس ده ده, ده, ده, ده شفت لما بقول لك دكتور سنه علميه بس انما فيه ناس انا زكتها اللهم بنروح لها عليك من تزكيتين بس نبقى باذن الله, الله.